وما جعل ادعياءكم ابناءكم ذَلِكُمْ قولكم بافواهكم والله يقول الحق والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله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 ان النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجهم امهاتهم واولوا الارham بعضهم اولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين من المؤمنين والمهاجرين الا ان تفعلوا الى اوليائكم إلا أن تفعلوا إلى أولياءكم معروفا كان ذلك في الكتاب مستورا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 يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ جاءتكم اذ جاءتكم جنود فاغسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت, وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون, وتظنون بالله الظنونا هنالك بتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قلوبهم مرض وَالَّذِينَ فِي الله ورسوله مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا وَإِذْ قَالَتْ يثرب لا يَا أَهْلَ لا مقام لكم فارجعوا لَكُمْ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 ثم سئلوا الفتنة لآتوها, لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهد الله من قبل لا يولون الأدبار Wakkera, dullahi mesqule, de mauti, ullie, kwa'atli, ullie, ullie, ullie, ullie, ullie, de ullie, ullie, ullie, ullie, ullie, de ullie, ullie, ullie, de ullie, ullie, ullie, ullie,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 يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإي أت الأحزاب يودوا لو أنهم يودو لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن آبائكم ولو, ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا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 وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقدف في قلوبهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وَتَأْسِرُونَ فريقا وأورثكم أَرْضَهُمْ وديارهم وَأَمْوَالَهُمْ وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا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 بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها, نؤتها أجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما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 واذكرن مَا يتلى في بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لطيفا خبيرا إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين, والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظين فُرُوجَهُمْ والحافظات والذاكرين الله كَثِيرًا والذاكرات وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا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 فَلَمَّا قَضَى زيد مِنْهَا وطرا زوجناكها هَا لكي لَكَيِلا يكون يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا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 ما كان محمد أبا أحد من ذجاركم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا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 فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي التي اتيت اجورهن وما ملكت يمينك مما, مما افاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات, عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة ان وهبت وامرأة مؤمنة ان نفسها للنبي ان اراد ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين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 وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ te أَدْنَى أَن zijn er وَلَا in geslaagd om te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 ولا ان تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين اله ولكن ولكن اذا دعيتم فادخلوا فاذا طعنتم فانتشروا ولا مستانسين لحديث إن ان ذلك كان يؤذي النبي فيستحيي منكم فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق واذا سالتموه ان متاعا فاسالوه من وراء حجاب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 in tu bedu او en au tukfuhufa in Allah, kene bi in alima. La djuna hale ijhine fi, wala,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 وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرضا والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم, لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين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 يوم تقلب وجوم في النار يقولون يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا, وكبراءنا فأضلون السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعما كبيرا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَو مُوسَى فَبَرْوَأُهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عند اللَّهِ وَجِيهًا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين